موازين غير محكمة هذه النوادر الستون التي تقدمت في الفصل السابق تصور لنا أقسام النوادر التي تنسب إلى جحا وقد تنسب إلى غيره ومنها ما ينبئ عن حكمة ظاهرة وما ينبئ عن بلاها ظاهرة وما ينبئ عن بلاها مستترة بين الحكمة والبلاها وتنظر بينها النادرة التي لم تنسب إلى مصادر متعددة من الحكماء والحمقى والمحمقين وبعضها يروى عن أناس في الغرب الحديث كالنادرة التي تروى عن الشجار بين المرأتين فإن الأولى تروى عن نابليون وطبيبه والثاني تروى عن جولد سميث الكاتب الإنجليزي المشهور الذي قيل فيه أنه أحمق الناس إلا حين يتناول القلب فهو إذن من أحكم الناس قيل أن نابليون سأله طبيبه حين كان مشغولا بأمر ولاية العهد هل يولد الرجل في الستين، وهل يولد له في السبعين، وهل يولد له في الثمانين؟ فكان جواب الطبيب عن ابن الستين نعم، وعن ابن السبعين نعم في النضرة، وعن ابن الثمانين أن يولد له إذا كان له جار في العشرين، وقيل إن امرأة جولد سميث وأخته تجاجرة وهو غائب عن المنزل، فأدركه أحد جيرانه وأنبأه بأمر هذه المشاجرة، فسأله هل قالت إحدهما للأخرى أنت شوهاء؟ قال الجار، كلا، قال إذن هي مشاجرة مأمونة، وقد سبقت الإشارة إلى نوادر متشابهة بين الفكاهة المصرية والفكاهة في المجر وأوروبا الوسطى، ولا يصعب تعليل ذلك بتوارد الخواطر في الجواب البسيط على سؤال واحد أو سؤالين، وقد يعلل الكثير منه بالطلاع الغربيين على النوادر التي ترجمت لهم من العربية في القرون الوسطى، وقد يكون المتشابه من تلك النوادر، إضافة جديدة في الكتب المطبوعة لم تتداولها السنة الناس قبل ذلك إلا أن النوادر التي لا شك في مصدرها الشرقي كثيرا بين النوادر المنسوبة إلى جحا وأمثاله وهي على الجملة نوادر الزوجتين والقضاء الديينين والضيافات التقليدية ونوادر الصيام والصلاة والفتاوى وما هو من قبيلها فهذه شك في مصدرها الشرقي من تخوم الصين إلى آسيا الصغرى ووادي النيل فإن هو معيار النسبة الصحيحة بين كل هؤلاء الأقوام والأمصار والأقطار في النسبة التاريخية بعض المعايير الناسعة على غير حسم ويقين لأن النادرة قد تقع في القرن الثاني أو الثالث وتصحف بعد ذلك لتوائم القرن الذي نقلت إليه وما لم تكن مكتوبة في مرجع معروف التاريخ فلا سبيل إلى الجزم بنسبتها إلى زمن من الأزمنة على وجه اليقين والمعيار الآخر تقريبي كالمعيار التاريخي لا ينتهي بنا إلى الحسن ولا يسلم من اللبس والإل والانتباه وذلك معيار الخصائص القومية التي نميزها بالظن ونقارب بالظن بينها وبين النوادر التي توائمها ولا توائم غيرها وقد أسلفنا أن طبيعة الفرس تغلب عليها الصوفية والمحاولة الدبلوماسية أن طبيعة الترك يغلب عليها تحصيل الحاصل مبالغة في الواقع وأن طبيعة العرب يغلب عليها الخيال والقياس المنطقي وتبالغ بها الفكاهة فتجنح بها إلى الوهم والقياس مع الفارق الواحد أو الفوارق الكثيرة أفلا يعقد أن العقرية التي أخرجت لنا القول بتسخير الجسد والأعضاء لحالات الروح تخرج لنا مع الفكاهة والمحاولة الدبلوماسية قصة الأوزة التي يخلق لها الخوف رجلين والرجل الذي يخلق له الخوف أربعا إذا عاد وراءه من يشد عليه بالعصا جائز أو راجح وهذا غاية ما هناك ومثلها نادرة الولد العاق الذي مسخته دعوة أمه حمارة ثم عاد إلى الآدمية ببركة الشيخ وكذلك يعقل أن تحصيل الحاصل يخرج لنا في البلاد الترك قصة المرأة التي يقال لزوجها أنها تدور في البيوت فيأخذ بالواقع المفرط ويقول لو صح ذلك لدخلت إلى بيتنا ومثل هذه القصة قصة الرجل الذي يصنع التعمية ويعلن أنه يعطي أكبر فوخه في المنديل لمن يخبر بما فيه ومثلها قصة الرجل الذي يضربونه لأنه يأكل الحلوى فيحمدهم لأنهم يكرهونه على الأكل بالصوت والعصا. كذلك يعقل أن القياس مع الفرق. يخرج لنا نادرة الرجل الذي باع نصف الدار ليشتري النصف الآخر وتخلص له الدار بنصفيها كما كل شراء يجمع للشاري بين النصفين ولكنه قياس مع الفارق لشراء على شراء والحماقة التي ادخلت في روع صاحبها أن السحابة علامة صالحة للحفرة التي تحفر تحتها هي بعينها التي ترى على الرمح روثه فلا تفهم منها إلا أن الدابة صعدت على الرمح ثم لا يبقى عليها إلا البحث في الطريق الصعود. هذه معايير تقريبية لا نأخذ بها ولا نهملها لا إهمالها إهمال لدراسة واسعة من دراسات العصر قابلة للمزيد من التوسع والإحكام. وقد تعمدنا أن نختار بين النوادر السابقة طائفة من أشهر النوادر بين العامة والخاصة في البلاد العربية لأنها اشتهرت حتى أصبحت علما على جوحة دون غيره. إن جمهرة الناس التي تتناقل النوادر والأحاج من ثم إلى ثم ولا ترجع إلى الكتب والأوراق ليس من الجائز أن تسقطها من كتاب يدور فيه الكلام على جحا وما ينسب إليه من النوادر والحماقات ومعظم نوادر جحة من قبيل هذه النوادر الساذجة في تأليفها وموضوع الحكمة فيها ولعلها ثلاثة أربع المجموعة التي بلغت قرابة 600 وعتها المطبع كلها إلا قليل الذي تناصر من صدر الإسلام إلى أيام الدولة العباسية بين كتب الأدب والفكاهة وفيها من الأسلوب الأدبي والذوق الفني ما ليس في معظم النوادر الشائعة فإن هذه النوادر الشائعة أقرب إلى النفاية التي تتناقلها العجائز بتسليغ الأطفال ومنهم في مثل مدارك من السزج والجهلاء وموضعها بين المحفوظات الشتوية التي يسميها الغربيون بال folklore قام من موضوعها بين كتب الأدب والفكاهة الفنية.